بسم الله الرحمن الرحمن ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية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 من أسر القول ومن جهر به، من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنعاس، له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظنه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وَإِنَّ أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ ثِقَالًا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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فار وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها بالغدو والآصان قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات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 وصلى ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بطغيان وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا وَأَلْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّهُمْ وَعَلَالِيَّةً وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةُ أُلَّا ذَائِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ جَنَّةُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَاءِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ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 وَالَّذِينَ يَنْقُبُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْمَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارُ الله يبسط الرزق لمن يبسط يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا ذا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناق الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم, لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآن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 يأتي بآية إن لا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفّينك فإنما عليك البلاغ.